بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي ثِيٍّ يُغْرَنِهِ وَاقْرَأ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 وبث فيها من كل دابة وأنظرنا من السماء الذين من دونه بل الغالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لخبان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال ابنه وهو يعره يا بلي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أم وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ انْشُكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ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 إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن في الأرض من شجرة أقلامون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 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العري الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته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 وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اعْبُدُوا ربكم الَّذِي خَلَقَكُمْ لا مِن والد لَعَلَّكُمْ ولده ولا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عندنا هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ